مع بدايه شهر رمضان في عاده كتير مميزه واذا دلت على شي فبتدل على المحبه والالفه اكيد عم احكي عن عاده تبادل الطعام وقت الافطار بين الجيران والعاده الاحلى هي العزائم بين الأصحاب والاصدقاء والأقارب ودائما الاتيكيت حاضر بسلوكنا اليومي وبكل الأوقات حلقة اليوم من اتيكيت حول حفلات العشاء المنزلية كانت رمضان أو بغير رمضان إضافة لاتيكيت تناول الطعام مع الأخصائية الاجتماعية الآن يسيروا أهولا يسعد أوقاتك يسعد أوقاتك يعني بتكثر العزايم بهالشهر الفضيل ولابد تلبية الدعوة ولكن المهم نعرف أساسيات وقواعد السلوك أثناء حفلات العشاء المنزلية واللي هي الدعوات حتى ما يقول المستمعين أنه شو حفلة عشاء منزلية؟ تماما هلا نحن كتير معرضين لتلقي مجموعة من الدعوات وخاصة بهذا الشهر كتير بتلاقي الناس بتعزم بعضها على الأفطار كتير العزايم لبعض, لبعض ويكون في هذه الواجبات كتير بحياتنا اليومية كثير في ناس بتلاقيها بتوقف هيك انه ما بتعرف كيف لازم تتصرف او انا شو لازم اعمل حتى اطلع بطريقة انه كثير تكون لائقة. لائقة وحلوة هلأ في مجموعة من القصود والقواعد يلي لازم نتأيد في ولي بيفرض علينا الاتيكيت لازم نعرف شو هي راح نبلش في اول شغلة انه انا كنت معزومه لعند شخص معين عزيمة افطار عشاء اي شيء بخص هذه هذه الامور شيء لازم اعمله بدي اسال الشخص يلي هو مستضيفني اذا في شيء معين هو ناقصه لازم اخده معي لانه انا ما لازم روحوا فاضية فاضيه يعني هذا هذا ملاحظه كمان فعلا برمضان اكثر من الاوقات الثانيه تماما فهلا انا المفروض اني اسال صاحب المنزل او صاحب الدعوه انت يعني شو الشغلات يلي محتاجة مشان ما يجيب اي شيء يطلع انه بدون فائدة واخد يعني معي اي شيء يعني حتى لو انه هو يقصر انه لا انا المفروض ما فوت على البيت ويديي فاضي ابدا هاي اول شغلي شغلي الثاني لما بدي روح بدي اعرف شو طبيعة هايدي بدي اعرف شو بدي البس اللباس المفروض أني ألبسه. هلا إذا كانت دعوة عمل رسمية مفروض أني ألبس شي رسمي شيء إلو علاقة بالعمل يعني المفروض عليه يكون كتير حذاء مبين رسمي. هلا إذا كانت العزيمة ما بين أهل جيران أصحاب كتير فيني ألبس شي كتير يكون بسيط يكون يعني حسب نوع العلاقة مع الطرفين اللي حسب اللي نوع العزيمة والمعزوم. تماما <تصفيق> يعني كتير من المعيب أنه تتحول العزيمة ساحة العرض أحد صيحات الموضة بس هذا هم... الموضوع اليوم كتير منشوفه يعني أنه أنا بدي ألبس أحلى ما عندي وهي فرصة أني أنا اندعيت لتناول العشاء فأنا رح أطلع بشيء جديد بأجمل شيء عندي يا. هلا صحيح يعني أنه أطلع بشي كتير حلو غير أنه أنا بس روح لأعرض شو عندي أو أنه شوية الموضة عدم المبالغة عدم على الفكرة هاي اه تمام هلا الشغل الثالثة يجب أن تكون كثيرا استباقية وساعد المضيفين على الافطار يعني سبت البيت أكيد يكون عم بتحضير مشغولة باللي تون مشغولة فينا نحنا كمعازيم مفروض أنه ما أزركها لوحدها بالمطبخ عم تشتغل وأنا هيك نقعد أمترك شيء لحتى أن نجينا عندي لأ المفروض أنه أنا أم ساعدها شوفي شب حاجة أنه ما خليها تحسها لأنه هي بس عم تشتغل كرمالنا هذا شيء كثير مهم وكثير لازم ننتبه عليه لأنه كثير بيعطي المستضيف أحساس بالراحة وأريحية هلا إذا كانت الدعوة محددة الأشخاص مفروض أنا كثير أنه ننتبه لهذا الموضوع يعني شخصين نروح شخصين مو أخذ معي الأشخاص زيادة <تصفيق> لأنه ممكن سبب كثير إحراج لأصحاب أو عندي حدا بتروح معي أنا معزوم لعند فلان فمشي نروح هذا خطأ هذا خطأ كثير كبير و خاصة إذا كانت الاماكن محددة يعني ممكن انا سبب إحراج إنه هيك يوقف صاحب العزم انه ما يعرف شو بده يشتغل يعني ممكن يكون عازم أكثر من حدا وكل حدا شخصين شخصين محدد و... للجميع يروحوا إنه مجموعة كتير كبيرة يعني رح سبب إحراج أنا ما بكون أقصد اني سببو فخلاص أنا التزام بالعدد المحدد لل... للدعوه هلا اذا كنت انا صاحب العزيمه شو لازم اتصرف كمان في مجموعة من الاصول يلي لازم انتبه لها شغل الأولى إنه تحضير المسبق يعني ما بيصير كمان أنا كصاحب عزيمي إنه أنشغل كتير عن ضيوف وبقى كل الوقت بالمطبخ إنه عم حضر وعم يشتغلوا أنسة في ضيوف موجودين. موجودين لا المفروض يكون في عندي تحضير قبل تقريبا كل شيء جاهز يعني حاول استغل أكبر قدر ممكن من الوقت إنه ظل مع الضيوف. هاي شغلي. شغلي ثانية لازم أنا اختلط بالكل. يعني في عدد كبير من الموجودين لازم أنا ألاقي لكل لك. حدا من الموجودين هو أدخل معه وأخذ وأعطيه معه وحسسه أنه هو حدا مرغوب فيه كثير. وهون إذا آه اختلفت آه الاهتمامات واختلفوا الأشخاص الموجودين يعني بصير بقى ستة البيت أو أصحاب الدعوة أصحاب المنزل. هم كبير أنه بدنا نتعامل مع كل شخص مثل ما ذكرنا بذي حلقات سابقة. كله بيلعب دور العمر. كل التفاصيل اهتمام الطرف الآخر يعني كثير ضروري لما حدسك بحديث أعرف شو اهتماماتك حتى ادخل عليك بمدخل محبب بالنسبة إليك وبالتالي يصير فيها الالفي هاي تماما وهلأ كمان بالعزائم أحيانا بيكون في أشخاص لأول مرة بتجي لعندي أو بتجي على البيت هذول الأشخاص بدون اهتمام زائد أكثر من اللي أنا متعودة عليهم اللي هني العادي بيروحوا وبيجوا المفروض إن أنا بادر بالحديث معهم أنا أخلق المواضيع يلي ممكن نحكي فيها. حسسهم انه هنه مو اول مرة بيجوا يعني حسسهم كتير اريحية حسسهم انه هنه كتير يعني مهمين يعني مرغوب فيهم حتى تماما يعني انت ما بتعرفي بنهاية اي نوع من العلاقات ممكن تتشكل من خلال هايدي الزيارة ممكن تسلوه والاستمرارية و... تماما, تماما. فلا هيك هاي لازم ينتبهوا عليها اذا كنت انا المستضيف او اذا كنت انا المدعو يعني هاي الامور لازم تأيدي تمام طب هذا الكلام عم نحكيه في حال كانت الدعوة بالمنزل. كمان اليوم في دعوات للمطعم إن كان برمضان وغيره كمان بتكتر العزيم بهالشهر بالمطعم شو بدنا نعمل هلا كمان بالمطعم في مجموعة من الأمور لازم تأياد فيها هلا أول شغلي رح أحكي إنه إذا كنتي عزيزتي مع شريك أو صديق يعني بس يعني إذا خاص أو العزيمة خاصة آه آه في شغلي لازم انتبه علي إنه الرجل هو اللي لازم يطلب المأكولات من النادل مو بيصير أنا أجي وأطلب <تلن <Pulmendi> <تلن <Lumive> القائمة هلا هي اول شغلي حتى شغلة... لو ما بحب يعني انا بدي لا خلاص انت بتقلي له شو العزقك مو لازم ولا <تصفيق> لا لا ممكن تقلي له انا حابه اكل كذا وكذا وهيك والبس وهو... عزونه اخرين مثلا بعدين هو بيطلب يعني طلب من النادل هو مهمه الرازم ومهمه السيده هي كثير انه لازم مهمه هذيه هلا إذا كنا مدعوين دعوي أنه مو أنه اثنين أكثر من حدا بدي تأيد بشغلي أنه الأصناف اللي موجودة الصناف اللي موجودة إنه ما أطلب أغلى شيء من الأصناف. مراعات مراعاة الطرف الآخر طبعاً إذن. طبعا يعني حتى لو كانت الأكل المفضل بالنسبة لإلي هي الأغلى لازم بعد عنه واطلب شيء إنه أخف. لا إذا كان اللي عازمنا مرتاح وعاد وشكله ووألبو هيبترجع يمكن لا حسب الدعوي وين يعني. بيبين إذا أنا عازمتك على مطعم خمس نجوم غير إذا عازمتك على مطعم نجمي أو نجوم. تمام مسألة بالأتكيت ما بتفرق يعني حتى لو. إنه بعض الإحساس بالآخر ما حسس مراعاة س... الآخر تمامًا وما حسست الشخص الثاني إنه أنا يلا عم استغل الداوي كرمال أطلب إنه أجل شيء والله صناف الغالي حتى لو كنت بحب أنا بعيد عنه بحاول أطلب شيء بأسعار إنه مقبوله مقبوله هلا كمان لما بدي أحكي أنا مع النادل الموجود بالمطعم بدي أتحلم ابتسامي هادئة لطيفة بدي أستخدم ألفاظ كثير أنه لبقة شكرا إذا بتريد لو سمحت هيد الألفاظ وهي الطريقة بتعامل كثير بدي أنت فعلياً عم أحكي معه أنه ما, ما حسسه أنه هو حدا يعني يعني الاحترام احترام الآخر هذا الموضوع كثير ضروري حتى لو هو نادل ولكن نفس الوقت هو عم يخدمني تماماً لازم كتير كون أعرف كيف عم أتصرف معه. هلا لما بدي ناديه كمان إنه ما بيصير إنه بصوت عالي وهاي دفر أخط الأصابع وهالقصص هاي كلها غلط إنه لا بستنى لحتى هو يتطلع فيه لأنه أكيد هو عم يتطلع على كل الطاولات الموجودة. <تصفيق> بس شوفوا انه هو عم يطلع بحكي وبطلب منه يلي يلي بديه مم. هلأ لازم كمان يعني من فضلك لو سمحت اه اه تماما هلأ كمان هيدا الشيء ما لازم يكون بصوت عالي وضحك وأصوات كتير انه مزعجي بيكون بهدوء هلأ بحال وجود انه شكوى على الطعام الموجود انه الرجل هو يلي لازم يحكي مع النادر آه. اليوم ما بقى في اليوم فيه مساواة هلا في اسم الرجل لازم يشكي المراه مثله مثله هلا اكيد بس الاتيكيت هو هيك بيقول يعني تماما إن انه هو المفروض ينادي النادل بصوت منخفض ولطيف ويحكيه انه انا كذا كذا هي هي الشكاوى بدون ما سمع طاولات المزاويره انه بدون ما يسمع عموله فضيحه بالمطعم انه لا ما بيصير بيني وبينه هلا الشغله الاخيره اللي لازم نركز عليها وما بعرف اذا الكل او لا بحال انا وقعت مني شوكي او سكيني او المعلقة على الارض ما بيصير انا انزال جيبة بدي استنى النادل اللي يجي اطلب منه انه لو سمحت هيدي وقعد بدي يجي بقى هيدي ممنوعه ومغيره زال الاولاد هنن اللي كبوا فالام دافعة بالله شعور انه بدها فورا تشيل الغرض اللي وقع على الارض هلا ممكن بس هيدي ممنوعه بالاتيكيت من عن بطن. بطن. نتمنى فعلا نكون نقدر نقدر نمارس هاي السلوكيات بتفاصيل حياتنا اليوميه لأنه هي فعلا مهمه هي مو موضوع اتيكات بمعنى الاتيكيت اللي ذكرنا باول حلقه انه مو مرتبط بالطبقه مخملية حسب تعبير البعض إنما هو حسن السلوك والسلوك الراقي لأي شخص فينا بدي أتشكرك بالختام الأخصائية الاجتماعية الآن سيرو أهولا شكرا